لقد حق القول على الله فلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعلاقهم أغلالا فعلي إلى الأبقال فهم مؤمحون وجعلنا بين سدا در موسیقی